والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نَجْزِيكَ كُلَّ كَفُو كَذٰلِكَ نَجْزِيكَ